وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباق الخيط اوهبون به عدو الله وعدوكم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم تذبون الشيء عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقون إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَمَا أَصَابَ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ